يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُمْنَ لِعِذَّةِ وَأَحْسُ الْعِذَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ وَتِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعْجَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَنَ اللَّهُ مَا يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْهَاءً فَإِذَا فَلَعْنَ أَجْلَهُمْ فَأَمْتِكُهُمْ بِمَعْرُوفٍ فأمشكوهن بِمَعْرُوفٍ فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يغعب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالب أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإلا إيئسنا من المحيض من نسائكم إن ارتدتم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر والنائي, والنائي لم يحض وأولاك الأحلام يجلهم أن يضعن حولهم ومن وَمَن الله يجعل له من أمره يسرى ذلك يُرَائِي إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ أَجْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا كنت من أوديكم ولا تضار ملتقيق ولا تضار ملتقيق عليهم وإن كن أولات حمل فافقه عليهم فأم فَإِذَا يَبْعَنَ حَمْلَهُ فَإِنَّ رُبَانَ رَكُمْ فَكُمْ نَوْدُرَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالعَرْضِ وَإِذْ تَعْتَرُوْنَ فَسَتُرْبِعُ لَهُمْ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا وَمَن يُقَدِّرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُنْفِقْ مِنْهُ آثَامُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَاشَتْ عَلَى أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا فحسَبْنَا مَا فحَسَبْنَا لَا حِسَابٌ شَدِيدٌ وعذَبْنَاهَا عذاباً نُكْرَى وَكَأَيِّ مِنَ الْقَرِيَةِ عَدَّ فَعَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحَسَبْنَا لَا حِسَابٌ فذاقت مبال أمرها وكان عاقبة أمرها خفرا أعز الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم قُلْ إِنْ يَتَّقِ وَعَلَيْكُمْ مَا يَأْتِ اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ الصَّالِحَاتِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, يدخله جنات من تحتها الأمهار خالدين فيها خالدين فيما أبدا قد أحفن الله له ربا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل يتنزل الأمر بينهن فتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء